هو إذ الله هو الرحمن الله هو المنان لا اله الا الله الله محمد ذا ميسنجر لا اله الا الله محمد رسول لا اله الا الله محمد رسول الله, محمد الله. <تصفيق> الله. <تصفيق> محمد <تصفيق> رسوله